أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام الأقصى في خطر هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ولكن في البداية قبل يعني أن نتكلم في موضوعنا وما يجري على على أرض بيت المقدس والأحداث الأخيرة والجارية على في بيت المقدس مصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين سنتكلم في كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل ولكن في البداية مشاهدان الكرام في البداية لابد لنا من كلمة مع مسابقة برنامج مجلس الرحمه مع السوال الإسبوع الذي يتكرر مع حضراتك طوال أيام الإسبوع ما هي الآية الوحيدة التي ذكر فيها الجزية في القرآن الكريم احنا بيطلب من حضراتكم فقط انك تذكر الصورة ورقم الآية فقط الصورة ورقم الآية فقط مع ذكر الاسم والعنوان ورقم الهاتف احنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدين كرام حتى لا نطيل احنا يعني نعطي الفائزة معنا في الاسبوع الماضي اعلننا اسم الفائزة جمالات محمد مرعي يوم السبت الماضي في حلقة السبت الماضي الفائزة معنا هذا الاسبوع بقيمة الجائزة ألف جنيه ويتسلمها زوجها الأستاذ محمد م... الأستاذ محمد أحمد محمد موافي فليتفضل وشكوره تفضل رزي محمد أهلا وسهل أهلا وسهل أهلا وسهل نحن نفكر القناة معم. والقائبين عليها وهي قناه خير وبركه. وبنشكر فضيله الشيخ محمد حسان والعلماء الأفاضل الذين يقومون يعني بالدعوه الى دين الله الحق من ابسال الشيخ ايمن خليل والدكتور جمال المراكي و... ما شاء الله ويعني وضيف والشيخ... جاب العطاوله ما, ما شاء الله يعني يبارك العلماء يعني نعم. في وفهم في الثقه لهم موضوعهم مبارك الله فيكم وشكرا جزيلا بحضراتكم ووفقكم الله دائما الى الخير شكرا جزيلا و... استاذ و... محمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا, شكرا جزيلا. نعود مشاهدينا الكرام الاقصى في خطر ما يحدث في القدس السؤال انا بقول ان كل واحد مننا هل تاثر ويتاثر بما يحدث في اولى القبلتين انا بطلب من حضراتكم طلب انا بتمنى الان كل من يشاهدنا الان كل اب وكل ام بتمنى انت بتقول انا عايز انصر سيدنا النبي انا عايز اقول انا قدمت لدين الله انا بقول لحضرتك لو بتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو انت خايف وقلقان مما يحدث في اولى القبلتين ومصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلي ابنك وبنتك يتابعونا يتابعوا اللي حنقوله حنوضح كلام مهم جدا حنوضح كلام خطير جدا جدا جدا بتمنى ان انت تتحرك وحضرتك تتحركي هات ابنك وهات بنتك يتابعوا ويشوفوا هنقول ايه مشاهدين الكرام بعد الفاصل نلتقي مع الأستاذ الدكتور جمال عبد عبدالهادي أستاذ التاريخ الإسلام فاصل ونبدأ مشاهدينا الكرام ممارسات اليهود في هدم المسجد الأقصى عشرون تنظيما يهوديا يتنافسون على هدم المسجد الاقصى محاولات عدة لاقتحام المسجد الاقصى واقامة الصلوات اليهودية فيه في اغسطس من عام 1982 للميلاد رسائل تهديد ووعيد بنسف المسجد الاقصى في ابريل عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين للميلاد محاولات عدة للارهاب والقتل لتنفير الناس من المسجد واشاعة الفتنة للسيطرة عليه وتقسيمه بين المسلمين واليهود ابريل عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين للميلاد مجدرة الاقصى في اكتوبر عام 1990 للميلاد جمع الاموال من يهود العالم لبناء الهيكل وحفريات تعمل ليل نهار تحت اساسات المسجد الاقصى انفاق تفتح تحت المسجد الاقصى ويستولي عليها اليهود وتصيحات من ساساتهم لا تتوقف لا قيمة اليهود بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل فهل سيهدم الأقصى ليس هذا فحسب حبكوا ألوان الفساد ليقضوا على كل أشكال الفضيلة وروح التدين وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لذلك اخوه الاسلام ينبغي ان نعتبر انه لا يرجع البيت المقدس لا يرجع المسجد الاقصى الا بجباه ساجدة وقلوب موحدة إلا بقلوب تعرف ربها فتلجوا إليه وتعلم أن العدة سبب وأن العدد سبب وأن الله ان شاء جاء بالنصر بقله في هذه الأسباب إنما الذي علينا أن نعلم أنه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه هذه اهلا بكم مشاهدينا الكرام اجدد التحيه وترحيب بحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب بضيفنا وشيخنا الحبيب فضيلة أستاذ الدكتور جمال عبد عبدالهادي أهلاً وصهلاً الحمد بكر صحيح دكتور في البداية مشاهدينا الكرام الحقيقة أننا يعني في ورق كتير موجود معايا محتاج أننا أقول بعض منه ولكن أنا خايف أن كل دقيقة ضع مننا إن في لقاء اليوم لأن كل دقيقة أو كل ثانية في لقاء اليوم إحنا محتاج لتصحيح بعض المفاهيم اللي إحنا يعني بنسمعها وإن إحنا بقينا للأسف انكتر مننا كمسلمين مقتنعين بهذه المفاهيم وبهذه المصطلحات ولكن انا عايز اقول بس بعض الاخبار ان انا بقول ما يحدث في البيت المقدس منقول ان في ظل الصمت العربي والاسلامي ارسال اسرائيل ترصد ربع مليار دولار مبلغ كبير اوي واحنا قاعدين نايمين واحنا مش بنسمع كلام العلماء وبنسمعش كلام مشايخنا ما بنسمعش انتفاضة مشايخنا حينما يقولون لابد من اعادة المسجد الاقصى لابد من اعادة الروح الاسلامية من جديد لابد من جمع الامة على كلمة واحدة لابد من الرجوع الى الكرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انا عايز اقول كمان ان في لوعين شامس وحلوان والاسكندرية وكثير من الجامعات المصرية على مدار الايام السابقة يستنكرون العدوان الصيوني على الاقصى وبيقوموا بمظاهرات كبيرة جدا من اجل تعريف زملائهم الطلاب وزميلاتهم بما يحدث في المسجد الاقصى رابطة العالم الاسلامي بتحذر من المساس بالاقصى العفو الدولية منظمة العفو الدولية بتقول اسرائيل تشن حرب تعطيش ضد الفلسطينيين اسرائيل تحرم الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة من المياه الازهر الشريف يصف الاقتحام الاسرائيلي للمسجد الاقصى بانه جريمة لا تغتفر ويطالب الفلسطينيين بالدفاع عنه باستماتة بيطالب الفلسطينيين عنه باستماتة احنا دورنا هنا مشاهدين الكرام في برنامج مجلس الرحمة بنقول تعالوا مع بعض الفوق مع بعض بنقول متى يا فوق النائمون تعالوا نستيقص مع بعض تعالوا نعرف تاريخنا تعالوا ن... مفترض احنا نعملها ايه الواجبات ايه الامور اللي احنا نقدر نعملها من اجل تحرير المسجد الاقصى وتحرير فلسطين انا عايز فاقول في جملة في البداية وننتقل لأستاذ الجليل اذا كان اليهود يقولون واتمنى ان الكل ينتبه اذا كان اليهود يقولون لا معنى لاسرائيل بدون القدس فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين وكرر لا معنى لإسرائيل بدون القدس. هم عندهم يقولون ذلك لا معنى لإسرائيل بدون القدس. ونحن نقول لهم من هنا من قناة الرحمة من برنامج مجلس الرحمة ولا معنى للعرب بدون فلسطين في البداية دكتور جمال أنا عايز حضر أقتصف لنا ماذا يجري على أرض بيت المقدس الآن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 زميل يجعل الأرض فلسطين، إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لو ادمت صوامع وعباية وصلوات ومساجد، نذكر فيها صلى الله كثيرا، ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله, الله. نخوين عزيز. يعني نعم، سلامة المعتقد والبعد عن البدع والخرافات شرط أساسي م. لتحقيق النصر، قيام الليل، التهجد، الاستغفار، يعني. المسارعة في الخيرات شروط أساسية لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ولو يشاء الله الأنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وربنا سبحانه وتعالى قال فالله حق أن تخشوه وإذا اختحم الصفان أو تواجه الصفان صف يؤمن بالله واليوم الآخر وسوف يكفر بالله عز وجل بإذن الله النصر للمتقين والعاقبة للمتقين يا أيها الذين آمنوا تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وشهدوا أن قدوتنا وسوتنا ومعلمنا عليه رسول عليه الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم يقاتلون على بيت المقدس لا يضرهم خزلاً من خزلاهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. وهم الحقيقة الفئة الآن التي تقوم بفرض الله على أمة الإسلام. يعني هم بفرض الآن الله يعني على أمة, أمة الإسلام لأن نصرة القدس نصرة فلسطين كسر شوكة العدوان الصهيون على أرض فلسطين فريضة شرعية وضرورة حاتية لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وأن كما افتى علماء الإسلام م. من الآن الذي يتصدم أصحاب الصدور العارية؟ الذين يقفون يعني وحدهم في حول المسجد الأقصى وداخل المسجد الأقصى وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية. فوالذي <مم> علمنا صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد الذي ضربهم الله بالذل وقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ورضيت بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم صلى الله عليه وسلم دولا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فما يجري الآن است... مشروع التهويد يعني لقد تم تهويد غالب فلسطين حضرت الآن. بتقول لفظ الآن ومصطلح أتمنى أن الكل ينتبه معنى التهويد التهويد ف... مع... يعني هو كما ورد في كتب الارت... ارتكزت حملية التهويد على محاولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري <تصفيق> فقد استولت على معظم الامكنه الابنياء الكبيره في المدينه نسفت المنشات وازالتها لتحل محلها مباني طبعها اليهودي وبعدين الاستيلاء على الاراضي التي يمتلكها عرب وطردهم من مساكنهم وبناء مستخربات عليها امم وزادت شراستها عمليه منذ عام 67 فقد خالفت اسرائيل كل المواثيق والأعراف الدولية ومنها اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 أغسط 1949 وتحدى قادة إسرائيل العالم كله بحكوماته ومنظماته الدولية ولم يخفي قادة إسرائيل أهدافهم أعلنوها بكل وضوح على العالم أجمع إنهم يريدون إقامة دولة يهودية على ارض فلسطين وبيت المقدس في القلب منها. نعم. معنى دولة يهودية مم. لم تخف مجرد اعلان دولة يهودية. ذههم يعني دولة يهودية فيها يه يه يه يه بدون المندب الاقصى نعم. يعني هو المفروض الخطوة التي ما قبل الأخيرة الآن اللي هي ويفعلون ذلك وهم يفعلون ذلك وحاولات لكن لسه لسه فيه الان مقاومة وصل الله ان وان ما. كان للاسف ان موقف المليار ونصف بكل مستوياته المسئولية حاجة تحزن القلب م. لكن الحتة التي يجب ان ينتبهها الناس انه هي اسرائيل تأمل وتحلم وتخطط منذ 1897 دولة يهودية يسمى المشروع الشرق الاوصل الكبير تحكم العالم بشرائع التلمود من فوق ما يسمى بجبل الرب تاني دكتور, يا دكتور انها تحلم باقامة دولة يهودية عالمية نعم. تحكم العالم بشرائع التلمود م. يعني احنا حيال هجمة تستهدف عقائد المسلمين يعني اذا في صراع بين عقيدتين عقيدة التلمود وعقيدة الاسلام يعني عشان... ليس الهدف فلسطين فقط لا لا ولكن الهدف الدول الإسلامية كلها وزي ما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لنا من ذلك سبحان و... الله. والمعركة لم تبدأ الآن م. المعركة منذ القرن م. السادس الميلادي الأول منذ أن ولد وبعث محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وورثه الله الأرض المباركة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطوها وكان الله على كل شيء أصبح حينما أصبحت هذه الأرض هي ميراث الأمة الإسلامية ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ووارث الرسالات السلامية السابقة هنا كان قامت قيامة اليهود ووضع المخاطف إذا المسألة مش قضية الاستيلاء على المسجد الأقصى وتفيده لا ده المشروع الكبير الذي ينونه هو المشروع اليهودي الذي وهذا بدعم من الدول الغربية للحيطة التي الناس لا تفهمها إن ده صراع بين عقيدتين مش قضية الشعب الفلسطيني يعني ليس الصراع صراع حدود لا دي قضية عقدية بالدرجة الأولى يعني هذا الذي يعني كل ما أجمع عليه الأساتذة لكن هذه غائبة نحن الآن بنقوم بعملة توعية للناس يا أخوانا مش بس الأقصى في خطر ديننا في خطر مقدساتنا في خطر والعدو اليهودي الذي يرفع شعار السلام وإحنا يعني اغطرين بهذه الشعارات ومن أمتنا من سلم له بأنه صاحب فلسطين وأنه الحق أن يحيا في حماية أبناء شعب فلسطين ومن أجله تضرب المقاومة على أرض فلسطين أنا عاوز أقول لهذا الكيان الصهيوني الأيام الماضية بيقوم بمناورات عسكرية مشتركة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية استخدمها ويخزنها أسلحة الدمار الشامل المقصود ما هو مش القضية المقصودة المفروض يعني يعمل كنيسة وكنيس ويتعبد فيه لا بقضية الآن نحن حيال المرحلة ما قبل الأخيرة اللي هي الاستيلاء على القدس وتو القدس وبناء الهيكل المزعوم وبعدين اعلان العالمي اللي بسموه اللي هو ان الدولة اليهودية التي تحكم العالم من فوق جبل الرب اللي هو اللي هو جبل بيت المقدس. نعم. فلذلك زين المسألة خو الواجبنا نحن الآن. لما بنذكر السادة المشاهدين مم. ونذكره بموقف النبي عليه الصلاة صلى والسلام صلى الله عليه وسلم لما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استنفرة وعلم أن بيت المقدس هي مراس الأمة الإسلامية وتأن من وطأة الإحلال ماذا فعل صلى الله عليه وسلم عشان الناس اللي تعال نعمل ايه نعم. نصفر الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه بعد حادثة الإسراء والمعراج أن تحرير بيت المقدس طريقا شرعيا ضروري وكامل التراب الفلسطيني الأرض مم. المقدسة الأرض التي بارك الله فيها العالمين فإذا برسول صلى الله عليه وسلم يضع خطة استراتيجية شاملة لتحرير مش بس بيت المقدس تحرير الشام كله ومصر وشرقا وغربا والقدس في القلب منها يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ خطوات ومن هنا كانت سرية مؤتة نعم. وبعد كده كانت بغزوة تبوك بعد كده كان بعث أبو ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع الامه على, على مشارف الطريق لتحرير بيت المقدس وارض الاسلام كلها فجاء ابو بكر وكانت اليرموك وجاء عمر ليتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد السبعمائة سنه هو ده البيان العاملي أن صلى الله عليه وسلم قال يعني أن تحرير المقدسات لن يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريات الجهاد نعم. لأن عدونا لا يعرف سلاما ولا يريد سلاما في القضية الرسولة التي نريد أن نصلها تصل إلى إخواننا أستاذ المشاهدين موقفكم هذا لا يدل أنكم تتبعون محمد صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم في مواقفه وطلع. هذه ممكن يتقال دكتور دكتور جمال طب أنا أعمل إيه إيه اللي في إيد اللي أنا أعمله مش يأني... فيه في حاجة لا هو أي يعني هو أنا هتكلم عن بعض الواجبات لا. لكنها لا تغني عن المهم العظام كسر شوكه العدوان الصهيوني المدعوم بالقوى العالميه لن يتحقق بمجرد المقاطعه لن يتحقق لن يتحقق بمجرد نحن المقف في مظاهرات هذه فعاليات مطلوبة لايقاظ وعي الأمة نعم. لكن العدو هذا الذي أمامنا الذي قتل وشرد وأسر وما زال يستخدم سلاح الدمار الشارع لن يتوقف ولم يتأثر بذلك. ولم يتأثر بذلك لا لأن هو هو هو هو إذن. لذلك أنا يعني أشير إشارات سريعة قبل مز أجر يعني للتهويد التي جرت بالنسبة للمسجد الأقصى على سبيل المثال. قامت إسرائيل سنة 67 وستين باصدار بإصدار قانون الغائبين الاستيلاء على كل المنازل والبيوت اللي تركها أصحابها نتيجة العدوان. وهدموا بعضها وقاموا عليه مستخربات أو وأسكنوها لليهود المستوردين من الخارج الشيء الآخر نعم. دخل لأول ما دخلوا الـ 67 المفروض كانت المفروض يعني أصبح ما فيش إلا المدنيين ما فيش قوات عسكرية الجيش المصري انسحب من غزة و, و... و... والجيش الأردني انسحب من الضفة والقدس وأصبح الشعب الفلسطيني تحت العدوان العسكري اليهودي اليهود المفروضوا مدنيين تجي عليهم احكام المدنيين قام بضربهم في منازلهم وهم نيام كما حدث في غزة م. ضرب المنازل بالقنابل وتهجير جماعي وبعدين الاستيلاء وبعدين تأتي الجرفات وبعدين يقيموا يهدموا خاصه حي المغاربة نعم. اللي هو ال اللي كان وقف اسلامي واستولوا على اماكن الغور اللي هو الوقف الاسلاميه ووظفوها في اقامه المستقربات تهويد فلسطين يبقى دي حاجه الحاجه دي قامت السلطه اصدروا بقانون اسمه قانون الاستيلاء للمصلحة العامة وهو يسمح بمصادرة الاراضي والمنازل لشق الطرق وتوسيعها. في 21 غصة 69 احرق مجموعة من اليهود المسجد الاقصى وخذ اتخذ الاستيلاء على الاراضي والمنازل منذ عام كذا شكلا إجراميا. يتمثل في تزوير توقيعات أصحاب هذه العقارات على عقود تزوير تزوير أو إجبارهم على التوقيع على مثل هذه العقود في أثناء التحقيق معهم في تهم ملفقة وتأسيرا لعملية التزوير الجرامية لم تم نقل صلاحية تسجيل ثم قامت بهادم حي المغاربة المواجهة لحاءة البراق وحولته إلى حي الهوجة أصبعا شيء آخر لم تكن المحكمة الإسرائيلية العليا بأقل إجراما من السلطات العسكرية المحتلة فاصدرت عددا من الأحكام الظالمة ذات الطبيعة السياسية كلها لصالح الصهيونية ضد حقوق المسلمين الخامس من أغسط سنة 80 أصدر الكنيسة الإسرائيل قانونا أساني أساسيا تنص مدته على أن القدس الكاملة والموحدة عاصمة لإسرائيل والحقيقة أن هذا القانون كان محاولة لوضع الأمر الواقع في شكل قانوني. المهم المشاهد وبصدور القانون الأساسي أصدر مجلس الأمن. أتمنى أن الكل ينتبه لهذا الكلام الأمور التاريخية. نعم. نعم. مجلس الأمن. نعم. مجلس الأمن لما في الموقف ده وتقدم الطلبات إليه مناقش الموقف. نعم. يقوله أصدر قرار رقم 478 20 أوصص بإذن تصرف إسرائيل. ودعا الدول. الى نقل سفاراتها من القدس الى تل أبيب. بعد بعدما كانوا نقلوا سفاراتهم من تل ابيف الى القدس الالفضل رجع الناس دول ما بيحترموش القانون ولا اخضعوا للمجتمع الدولي فاستجابت اثنتين عشرة دولة لكن كالمفروض الدول العالم العربي والاسلامي يواصل ضغطه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات فاذا به لكن عدم مبالاة ساسة هذه الامة ولجنة القدس التي رأسها الملك الحسن أدى إلى استهانة إسرائيل بهم وبهذا القرار وصارت في الشوت إلى مدى وجرت أهويل المدينة على قدم وساق وجرت مزمحة في ساحته يوم 8 أكتوبر سنة 90 ثم قامت السلطات العسكرية باقتحام سرقة وثائق المحكمة الشرعية وهي سندات الأوقاف الإسلامية في نوفمبر 91 ووقفت الأمة على رأس ساساتها ووقفت الأمة وعلى رأسها ساساتها وعلماءها ينظرون ولا يحرجون إلا حنايجهم بعد أن تم تجريد الأم من المستندات المكتوبة التي تثبت حقها في الحرم الشريف وبنفس الكيفية قابلت الأمة قرار الكونجرس الأمريكي في مارس سنة تسعين باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الدول على عر... هل... هل... هل... هل... يعني أمريكا تصدر قرارا ولا وصمت المطبخ مفيش انكار وفي اغسطس السنه 93 اصدرت المحكمة الاسرائيليه العليه قرارا باعتبار جزءا من ارض اسرائيل وباخضاع جميع الاجراءات التي تتعلق بترميمه وصيانته لقانون التخطيط والاثار الاسرائيلي ومعني م. ده اثر اسلامي ومقدسات اسلاميه وأعطى الحكم اللي جماعت أمناء جبل الهيكل التي تريد هجم المسجد اللي اسمها هرها بيت حقوقا في الحرم المقدس ده سنة 93 مم. احنا النهاردة سنة الكام 10-16 سنة صدر قانون بالاستيلاء على المسجد الأقصى وتهويج المسجد الأقصى وأسللت إلى أمناء الهيكل العظيم هجم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل والأمة لم تحرك ساكن من 13 سنة من 16 سنة حتى الآن م. شيء عشان يعني أوزن نعيب زماننا والعيب فينا وما من لزماننا عيب سوانا وفي أغسط الثلاثة وتسعين أصدرت و و ومن ثم تعقبت انتهاكات وتدنيس المسجد الأخصى شاهد أمان الآن هعطي الآن نموذج نعم. موقف المنظمات الدولية موقف المنظمات الدولية؟, الدولية نتوقف عنده ونصلم الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أزاهر تفسل. أهلا بيك الله يكرمك تفضل. ظل حضورتك في حياتي وبلغ دكتور جمال دون زيد من عبصار يا ربهم والمشايخ الرحمة كلهم جميعا وأنا بوجه لله العظيم للأمة كملة والأمة كافه إن قناة الرحمة والله الحمد رب العالمين أنا أعتبرها وجهة نظر شخصية فتح من فتحات الإسلام فتح من فتحات السماء إننا فتحنا دولة كانت كافرة. والحمد لله رب العالمين ولكن كلمة إن شاء الله باختصار كده لسعادة الدكتور الشيخ تمال نعم. الله يترمى وزيدنا الأمسار رب بقول لحضرتك وأقول للناس يا شيخ إن, إن, إن المسألة الأقصى وفلسطين والأمر اللي احنا فعلاً اعتبرنا فعلاً هو حقيقي لا صراع عقيدة نعم. ولكن العقيدة ديات لازم تدعمها تدعمها الحكومات فالكلمة لحكام المسلمين وإحنا مسلمين يعني منقادين لأوامر الله سبحانه وتعالى. تمام ربنا يكرمك يا سعادة. تعال بقول. يعني علينا آمان ولا تتخذ اليهود أو النصارى أو ال الآية واحد وخمسين. تمام ربنا أنا أنا أتمنى من حضرتك ومن كل ال ال يعني الاتصالات اللي يبقى ال الرسالة مباشرة كده وإحنا هنفهم كل حاجة من شاء الله بإذن الله. نأخذ رخصنا السلام عليكم. عليكم, سلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الله ركعته. أهلا بيك الصدّالي. الحمد لله فيك وجزم شكرا جزيلا. أولاً اسمح لي أن أقول يكسيم من القدس اسمها فالقدس هو الطهر وأرض مقدسة أي أرض مطهرة وإذا كان الله عز وجل قد قدس هذه الأرض وطهرها فماذا نقول نحن بعد ذلك لا. لكن اسمح لي أن أقول لقد أسعى النبي صلى الله عليه وسلم نار الحرب بسبب إساءة يهودي لامرأة كشف ثوبها حتى بدع منها شيء م. كما صندوكم بهذه الإساءة البالغة التي نراها الآن للنساء والشيوخ والأطفال الذين هم فلذات الأكباب والشباب الذين هم قلب الأمة لكن الله عز وجل يقول يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله ينصركم وَيُثَبِتْ أَقْضِيْنَكُمْ ربنا يكرمي في رب شكرا جزيلا فإن صنى الله عز وجل نصران الله نعم. فالنصر عند الله سبحانه نعم. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ربنا يبارك لك. ربنا فأسال الله عرب. أن يرزقنا النصر وأنا رب الأمة لدينه رب جميلة والسلام رب عليكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعود دكتور يعني دور المنظمات الدولية. المنظمات الدولية يعني في مرحلة من المراحل يعني أدنى بعضا من الواجب في حقها. كما دليل على ذلك الرجوع لقرارات المنظمات الدولية ومجلس الأمن. نجد تعاطفا كبيرا مع القضية الفلسطينية صحيح ان هيئة الامم هي م. التي اصدرت قرار التقسيم نعم. لكن ظلت طيلة حياتها لغاية سنة 1990 تعتبر ان السرطان اليهودي سلطة احتلال ما كانش يعتبر ان دي صاحبة فلسطين يعني سلطة احتلال كما سنرى النص ال... وده امر الحقيقة حدث تحول كبير بعد ذلك نتيجته ان اصحاب الحق الحقيقي والمسئولية في تحرير بيت المقدس ودفع العدوان عليه لم يتحركوا على جميع المستويات يعني الان القدس فلسطين كلها من سنة 1915 في قبضة الاحتلال بداية للانجليزي المدعون من الدول الغربية لغاية النهاردة الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الغربية ومنظامات الدولية لم تحرك الأمة ساكنة لم تبع عمل فاعل كل عبارة عن يعني يعني تركوا فلسطين تماما للدول الأوروبية وتركوها تماما للكيان الصهيوني فدي المصيبة الخطيرة يعني المسألة عاوزة وقفة وقفة محاسبة للشعوب أين أنتم يا قادة العالم الإسلامي من سنة 1918 حتى الآن, إلى الآن, إلى الآن فالمنظمة الدولية كان لها سجلت الجرائم التي ارتكبتها اليهود في حق فلسطين الأرض المقدسة أنا أذكر بعد قرار الجامعية رقم 36-226 بتاريخ 17 ديسمبر 1981 في الفقر ألف قال إذ يساور بالغ القلق لأن الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة منذ سنة سبعة وستين بما فيها القدس لا تزال تحت الاحتلال الاسرائيلي ولان قرارات الممتحدة ذات الصلة بالموضوع لم تنفذ لان الشعب الفلسطيني لا يزال محروما من استعادة ارضه ومن ممارسة حقوقه الوطنية نعم. غير القابلة للتصرف بما يتفق مع القانون الدولي على نحو ما اعادت تأكيده, تأكيده قرارات المتحده سنة 81 نعم واجئ نساورها النصوص مهمه جدا تمام واجئ بالغ القلق للاجراءات الاسرائيليه الاخيره التي تنطوي على التصعيد الصراع في المنطقه وتوسيع نطاقه مما يشكل انتهاكا اخر لمبادئ القانون الدولي ويعرض السلم والامن الدوليين للخطر بقرار احد قاعات الامم المتحده وشجب, وش وشجب القرار وشجب القرار عدم امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة و... الم... الم... الم... والجمعية العامة والتي تقضي بان قرار اسرائيل ضم القدس واعلانها عاصمة لها فضلا عن التدابير الرامية الى تغيير طابعها المادي وتكوينها الديمغرافي السكاني وهيكلها المؤسسي ومركزها باطل جميعا اصلا ويطالب الجمعية بإلغائها فورا قرار من القرارات نفس الذين يتكلمون على الانتخابات يا جامعة الدول العربية عند قرارات بتاعة الأمة المتحدة ولم تطبق ولم تطبق ولم تنفذ ولماذا لا تسعون إلى التأكيد عليهم ولتطبقها يعني و... ثم يأتي القرار بعد ذلك اللي هو رقم 37 123 بتاريخ 17 ديسمبر 82 شديد اللهجة نعم. إدانة للموقف الإسرائيلي المتجاهل لقرارات ومتحلم كما وصفت فيه الجماعي العامة دولة إسرائيل أنها دولة غير محبة للسلام الناس اللي بيقول لك لا السلام اختيار مصيري دولة, دولة غير, غير محبة, محبة للسلام ده قلام الأمم المتحدة سنة 82, سنة 82. وتيجي بعد كده السلطة الفلسطينية ومنظمة التحليل توقع قرار تعترف لليهود بأنهم أصحاب فلسطين مع النهاية رومان بيقولت سلطة احتلال م. عشان تشوف أنها أصحاب الحق هم الذين خذلوا حقهم ثم يأتي بعد ذلك للقرام أنها دولة غير محبة للسلام كما شجبت فيه الموقف الأمريكي الداعم للسلام يعني كان فيه وقفات شجاعة من هيئة الأمم نعم. وطالبت العالم فيه للمناظرة الدولية بأخذ موقف موحد لعزل إسرائيل دوليا يعني الحصار لإسرائيل هم نصوص القرار وإذ كذلك أن إسرائيل قد رفضت انتهاكا للمادة 25 من ميثاق الأمم قبول وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن وبذلك لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بواجب المساق تدين الأمم المتحدة بقوة إسرائيل لعدم امتثال القرارات الجميع ثم يأتي بعد ذلك الحقوبات ال التي فرضتها ولم يقم أحد على محاولة تفعيلها نحن اليوم من دولة بتقول أن جلاد سمودة القاضي اليهودي نعم. اللي هو تشارلز غولدستون إن هو يعني أصدر قرارات بإدانة واعتبارها جرائم حرام نعم لكن بتفحص لكن في قرارات أخطر بكثير نعم. أنت لم تتحركوا وكلام و... أكتر و... نعم هنا جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية لسه تعتبر أراضي فلسطينية تعتبر أراضي يهودية الآن والأراضي العربية الأخرى المحتلة بما فيها القدس او التي تستهدف ذلك تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات المتحدة ذات المد كذلك اي دعم سياسي اي دعم سياسي واقتصادي وعسكري وتكنولوجي يقدم الى اسرائيل من شأنه م. ان يشجع اسرائيل على ارتكاب الاعمال العدوانية وتوطيد وادامة احتلالها وضمها للأراضي العربية المحتلة كما تطالب مرة أخرى جميع الدول الأعضاء بتطبيق التدابير الآتية. م. دي لعشان نعرف. هنذكر بعضها. الامتناع عن إمداد إسرائيل بأي أسلحة أو معدات متصلة بها ووقف أي مساعدات عسكرية تتلقاها إسرائيل منها. م. أين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا؟ يعني كلام كلامه دكتور جمال حضرتك بتقول كلام خطر جدا الآن وحضرتك ومشاهدين الكرام الدكتور جمال حينما يتحدث الآن لا يتكلم من كيسه هو ولا من كلامه هو وإنما يتكلم من قرارات مجلس الأمن منذ سنة 81 و82 وثمانين إلى الآن ومن 67 وستين والابي ولكن, ولكن الأمر خطر جدا مشاهدين الكرام فنحن بنقول أتمنى أكرر أتمنى إن الكل ينتبه لهذه الأمور التاريخية التي يجب على كل مسلم أن يعرفها التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها كلام مهم وفي غايه الخطورة نحن نتكلم الآن عن السلام نحن نتكلم الآن عن الصلح نحن نتكلم الآن الفصائل الفلسطينية حركة فتح وحركة حماس والخلافات يا اخوانا سبوهم يعملوا اللي يعملوا هم السبب في كل اللي بيعملوه نحن نتكلم عن الارض المقدسة نحن نتكلم عن بيت المقدس نحن نركز هنا في هذه الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى على هذه الأمور التاريخية لأن ربنا سبحانه وتعالى سيسألنا ماذا قدمت وماذا فعلت تجاه المسجد الأقصى انا إذنك يا الشيء مهم السلطة الفلسطينية تفعل تنشغل لأن ده مش قضية السلطة الفلسطينية ولا شعب فلسطين ولن نتقين بالعربية دي قضية العالم الإسلامي قضية وقضية الأمة الإسلامية. قضية السادة المشاهدين والمستمعين وقضية وقضيتها وده تكليف شخصي قاتل فقط في سبيل لا تكلف إلا نفسك تكليف نعم. شخصي أنه كل واحد مسؤول عن تحرير الأرض المقدسة وكسر شوكة العدوان على أرض فلسطين ربنا يكرمنا يا دكتور هنشوف الخطوات التي نستقبل اتصالات كثيره جدا ام عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا برحب بيكي يا استاذنا بيك. ورحب بيدفك الكريم اتفضل الله يسر رجائي يا استاذ ملهم ان لابد من ان تكرر هذه الحلقات مرارا وتكرارا اه طبعا إن شاء الله. قضية الاقصه مش قضية فلسطين فحسب لا طبعا ده قضية المسلمين في شتى بقاع الارض مع. وعايزين مع. نعرف اكتر والمزيد عن الاقصه علشان نقدر نعلم اولادنا ما اهميه الاقصه في الاسلام وعند المسلمين اقول لك كلمه, كلمة. أخيرة يعني صبرا أقصونا الحبيب إن بعد العسر يسر مهما طول الليل فلا بد أن يظهر النهار وتعيش حرة بدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا الأكثر ردا جميلا ربنا يكرمكم شكرًا جزيلاً دكتور عليكم مثلا دكتور خالد السلام عليكم أيوة عليكم السلام أهلا وسهلا تفضل أيوة وضت التلفزيون حضرتك إسبانيا وتلفون بعد إذنك سلام كبرى أهلا وسهلا عليكم السلام مع أستاذ كاتو أيوة مع أستاذ دكتور خالد اهلا بك يا فاندو بتفضل معا على الهوى ايوة حضرتك بالنسبة للسؤال للدكتور جمال عبد عبدالقادي نعم بالنسبة حضرتك الاسرائيين والقوانين الدولية والمتحدة دي موجودة من زمان والاتحاد والانسحاب لفدود 67 وكل الناس جعل سن وان العدو مختصب وان هو واخد الكيان ولكن ما هو طالما ان هو مختصب والموضوع بيقتصر ان احنا بنكله حاجات حصلت او قوانين او حاجات ده كله لا يرجع العدو ابدا وربنا سبحانه وتعالى قال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصره في من وراء الجدر يمكن كنا فكرنا ان الجدر دي حاجة قديمه ولكن ده اعجاز ربنا ان هم حتى الان يبنوا الجدار الفاصل ده معناه ان هم في روم يعني كما يقول يعني الشاعر لا تقل ينقصنا طيف ونار ان بالايمان تندك الجبال دار الاسلام من شاك مضيم لا يراه غير صوم وصلاه دكتور خالد حضرتك السؤال بيتلخص في الاساس طب اقول لك نعم هقول لحضرتك حاجة انت حضرتك بتقول ايه ايه الفايده من الكلام اللي احنا بقوله الامور التاريخية نعم. انا هركز مع حضرتك اسمعني بس حضرتك انا مقتنع بكلام الدكتور جمال عبد الهادي ما لك الهدف الهدف بس اسمعني يا دكتور لاننا محتاجين لتعصيل تاريخي الهدف الهدف يا دكتور ان احنا عايزين نقول ليس لليهود حقوق تاريخية او شرعية أو, او قانونية في بيت المقدس ده الهدف كله نعم انا بسرد. انا معت هذا الكلام ومؤيده لبعض الناس اللي بينكروا انا مبسوط ان يعني قناه الرحمه دي بشكرها إن هي فعلا متميزه بكل كل حاجه يعني زي قال الرسول لن ينصر هذا الدين الا من احاطه من جميع جوانبه لان في بعض لله. الناس لا يقتصر الكلام بتاعهم في الدين زي بيقولوا ائمه الحظ والنفاس لا, لا. لكن فعلا قناه الرحمه دي قناه شامله ومتميزه ودي ربنا يكرمك يا رب كل يوم بتثبت حاجات ونشكره ده موقف قبل ان يسجله المشاهدين سجل... سجله الله والتاريخ انها وقفت لنصره المسجد الاقصى ولكن ان... انا مقتنع بالكلام ده ربما غيري بالشايفين شايفين حكايه التاريخي <تصفيق> <تصفيق> ولكن دلوقتي المسجد الاقصى ممكن نصحى بكره اليوم خدوه ايه اللي المطلوب نعمله طيب. الموضوع دلوقتي العد بقى هننتظر الحكام يشعملوا حاجه ننتظر كذا بل قدما الحكام منتظرين مننا نعمل حاجه يعني عاوز لم يكن الجهاد الانما مفروض فمتى يكون حاضر ربنا يكرمك يا رب الجهاد او العلماء يصدع او كل الناس والواحد بيقول لو انا في المسجد الاقصى كنت هموت نفسي عشان المسجد الاقصى ربنا يكرمك يا دكتور حاضر طب ايه وانا مانيش عارف اعمل حاضر. ايه هنرد على حضرتك حاضر حاضر هنرد على حضرتك احمد من لندن السلام عليكم استاذ احمد السلام عليكم اهلا بيك كيف حالك يا شيخ اهلا بيك الله يكرمك اتفضل أحيي الدكتور جمعة بالهادي وأنا كنت من الناس اللي انتدى في البرنامج إنتهى في في وقت الهجوم اللي صاروا يدا على غزة أعلم وصامن إذا قل الله خير حالات جيدة منا في في ال القناة الفلسطينية جميل أعلم بيه أعلم ونسر الله أن ربي يثبت لنا النصر على ربنا الشيخ آمين يا ربنا آمين يا رب الله آمين يا رب العندو نقطة بس نجودها بالنا الشيخ <تصفيق> نعم عدة مرات دائما في في في البرنامج السابق الجديد كان يتكلم في الحقائق اللي اللي مش اللي كانش واضحه لنا نحن كالمسلمين الحين الحين هو توجيهكم لنا قرارات الامم المتحده فنص الدول المسلمين العرب المسلمين العرب الحكام العرب بالذات ليش متفاعلوش القراوات هذه ويتوحدوا نفس اللي يبنيها صحيح يعني صحيح ي يتفاعلوها من جديد أنا أقول طيب ما شكرا عمال دائماً نشوفهم دائماً يتكلمون يلومون في الحن حماس حماس حماس حماس يا أخي هذه هذه فئة فئة الوحيدة المهم اللي بيدفع المسجد المجلس الأقصى نعم فنحن المفروض نحيي المجلس ننحيي حماس تفعيل هذه القرارات القراوات ب... ب... نعم نكون حية وكذلك من من من من من باب السياسة لازم نن نفعل هذه القوانين ربنا يكرمك الله أحمد شكرا جزيلا ربنا يبارك لك رب أه. نعود السازن الجليل إحنا ال أكرر ما نفعله وحضرتك بتركز على مسألة القرارات قرارات مجلس الأمن القرارات الدولية عشان نقول يا مشاهدين الكرام علشان نقول لكل من يتابعنا في كل مكان في شتى أنحاء المعمورة نركز ونكرر ونقول ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس اللي احنا بنفعله الآن علشان الأمور تتضح يعني احنا ظهر قدامنا دلوقتها دكتور جمال انهما ناس خوانة انهما زوروا ان هم اقتحموا المسجد الأقصى, أك... الاقصى اكثر من مرة ان هم ازوروا ان هم سرقوا دي الامور نعم. بتاعته ده هو رصده نعم. هو أن يعني اذا شك في ان المعركة ان الان مع لان المشروع الصهيوني مدعوم من الدول الغربية نعم. وصار الان مدعوم من المنظمات الدولية نعم. واضح انهم لا يأبهون للعالم العربي ولا الاسلامي ما ليش يقيم عندهم لكن هي القضية ومخطط التهويد يسير على قدم وساق لتحقيق المشروع لا ماكنهم الله من ذلك قول لي الدليل يا دكتور هل... قول لي الدليل إن, ان العرب والمسلمين ما لهمش اي ما عندهم لا ما دي مساله احاطه لا تقويم تقويم مم. تقويم التقويم المواقف نعم ولان احنا عندنا لسه محاور كثير هنتكلم فيها صحيح صحيح عندي. لكن انا بتكلم في الجزئية بتاعه قرارات المتحده انا عاوز للناس الذين يدعون الاجس القادة والزعماء وزارات الخارجية و يعني عندهم دائرة الآن تقدر تشتغلوا فيها. اه. أنت لوقت سلمتم لليهود بأن مصحف فلسطين هذه مصيبة عظيمة والنتيجة واتفاقيه أسلو مدريد دحرجت القضية من الأمم المتحدة فأصبحت لوقت لو حد يتكلم ممكن يقولوا لا ما حنت خلاص اعترفت اللي كانوا صيون بصحف فلسطين إيش داخل الأمم المتحدة هنا؟ نعم. فعنا عاوز نقول الآن لكن هذا الحق لا يضيع بتقاطعه طالما في حد يطالب بره. فعنا نقول إن الأجهزة السياسية للعالم العربي والإسلامي 150 خمسين دولة إسلامية. يقدهم دائرة يضر ويشتغل فيها. الأنظمة السياسية اللي لم تفعل دكتور جمال ممكن المحامين ممكن المحامين في اتحاد المحامين العرب وال. لكن هم ليس لهم صفة ليس لهم صفة داخل المنظمات الدولية. أصحاب المقاعد الدائمة في مجلس الأمن يحولون دون ذلك لكن أصحاب المقاعد الدائمة في هيئة الأمم لا هم يتحركوا. يعني المسألة ممكن فالحتة أزغ... اللي أنا عاوز أذكرك قبل ما ندي الواجبات اتفضل اتفضل فيما يتصل بقرارات ندعم أنه ليس اليهود لحقوق تاريخية ولا شرعية ولا قنونية م. والأمم المتحدة تعترف بذلك وذي قرارات كلها مدونة في في مسجلة. في مسجلة وسائق موجودة م. أنا عاوز أقول هذه نركز عليها بل إن الأمم المتحدة في قرار 181 اعتبرت أن القدس كيان مستقل تحت إدارة الأمم المتحدة ولما أصدرت الكيان الصهيوني قراراً باعتبارها عاصمة أبدية قالت هيئة الأم هذا قرار باطل أنت سلطة احتلال ليس لك سلطان على القدس لكن أصحاب الحق لم يتحركوا فأنا عاوز أقول إذن لغاية النهاردة المنظمة نقدر نطع ناس القانونيين وزارات الخارجية جامعة الدول العربية منظمة المؤتمر إسلامي شو عم تقدرش تقوم بيها لا. هذه يمكن أن تتحرك في هذه الدائرة تجيب القرارات بتاع المنظمات الدولية من تقسنت 1930 لأصدرتها حكومة المملكة حضو... حكومة مملكة بريطانيا أني قالوا فيها حي المغاربة حي إسلامي ده وقف إسلامي مم. أنا أذكر بسرعة عشان الوقت لا يدهمنا أنا عاوز أقول بقيت نص القرار الفضل. وانتخل إلى الواجبات نعم قال الأولا وطالب الأعضاء يعني طالب فرض الحصار ما الهيئة الأمم الحصار على الكني الصهيوني الامتناع عن امداد إسرائيل بأية أسلحة ومعدات متصمة الامتناع عن اقتناء أي أسلحة أو معدات عسكرية من إسرائيل يعني ما تشتروش منها أسلاح ولا تودوا لأسلاح وقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية لإسرائيل ووقف التعاون معها دلوقتي الولايات المتحدة في اتفاقات اتفاق، تعاون استراتيجي كامل بينها بين الدول الأوروبية وبين الكيان الصهيوني قطع علاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع السيد ده لهم يعني احنا النهاردة لو قطعنا العلاقات الدبلوماسية العالم العربي للناس اللي لهم تطبيع مع الكيان الصهيوني يبقى بيطبق قرار من قرارات الأمم المتحدة ثم يأتي بعد ذلك على جميع الدول الأعضاء أن تكف على الفور فرادة ومجتمعة عن كل تعاون مع إسرائيل كينعزلها عزلا تاما في جميع الميادين إلى غير ذلك من التقرير. أنا عاوز أقولي إحنا يا ناس بتعو طب وزارة الخارجية يا ناس يا بتعو اللي بتكلم عن المنظا جامعة الدول العربية. أنتم خلفين تتكلموا ما ترفع صوتكم. إحنا أصحاب الحقوق وحتى المنظمة الدولية التي قررت تقسيم فلسطين دولتين وأنتوا بتدوروا على خارطة الطريق الآن وبتقولوا طيب إحنا نقبل بالدولة الثانية. طب ما هذا قرار الأمم المتحدة؟ أين هو اللي ما نفزوش؟ يعني في الآن بقول إذن في دائرة أيضا يشتغلوا فيها مع الدائرة الثانية. ونحن أصحاب الحق. ونحن أصحاب. والقرارات موجودة. والقرارات موجودة. بتحتاج إلى من ينفذها. يفعلها. إلى من يفعلها. أيوة ويتحرك. يستخرجها من يا جديد. يا أستاذ مهم هو في حد النهاردة احنا سمعنا بيان رسمي على مستوى العالم الإسلامي يقول أيها اليهود كفوا أيديكم عن القدس وشهدوا الله. لو صدر مجرد مش طبعا مش حاجة اسمها مجرد بيان نعم انما صدر بيان ما مش ما من كان ما راي منكم وكان في بيده فلم يستطع في لسانه ولا يستطيع قلبه طب خلينا باللسان بيان من العالم الاسلامي قادة العالم الاسلامي ووزاره الخارجيه بالعالم الاسلامي منظمة على اليهود ان يعلموا ان بيت المقدس هي ميراث الامه الاسلاميه وتحريرها فريضة وأنها ليس واننا ليس له حقوق شعبيه واننا سنضطر ان احنا نتخذ المواقف الكثيلة بنصره ده حضرتك بتركز يا دكتور جمال على نقطة مهمة جدا قد يعني قد تكون بعيدة بعيده تماما عن اذهان كتير من من يشاهده من المسلمين ان حضرتك بتركز في كلامك من بداية اللقاء ان فلسطين البيت المقد المقدس هي ميراث الامه الاسلاميه حضرتك بتركز في النقطة ديت ومحتاجين نركز فيها اكتر واكتر عشان الكل ينتبه لان كتير من الناس معتقد ان القدس دي فلسطين القدس دي او فلسطين ضعف الثقافة الشرعية والتاريخية نعم احنا عاوزين هل يترى يعزاروا بجاهلهم ده قرن من الزمان يا وصنها اشخارن من الزمان الامة لا تتحرك نعم سبق من المظاهرات هذا شيء جيد هذه فعاليات جيدة اللي في جهدهم بيبزلوه اه لكن مفيش عمل فاعل عقيقي كان يابجي منذ اللحظة الاولى ما وقعت فلسطين تحت الاحتلال انجليستان 18 نعم بيجي توقع تحت الاحتلال وفرضت عليها العزلة الحضرك بتركز دكتور جمال عايز تقول ان المظاهرات وان هذه الامور هي امور الى حد ما ولكن لا تؤثر فيها فتح الالة الاسرائيلية فتح و... الالة الاسرائيلية مش بس الفتح يا والساز فتح جوزيز ابن الخضية آه. لكن العمل فاعل نعم. انت انصروا الله انصركم محمد صلى الله عليه وسلم الله ماذا فعل عشان تحرير بيت المقدس نعم. صرب الخيل الى الارض في الارض ماذا فعله بكر؟ سيّر السراي والبعوث عمر سيّر السراي والبعوث صلح الدين الأيوبية وإخوانه ظل الزنك والأيوب المماليك 200 ثانية يقاتلون يعني في عمل فاعل إحنا مم. بعيدين عن العمل الفاعل واح واحنا أصحاب الحق يعني المنظمة الدولية رغم أن هي يعني ساهمت في غرس الكيان وان كانت بعد كده جالت التضح لنا نعم. رغم ان احنا اعترفنا للكان الصهيوني بانه عضو في الامة المتحدة لكن واضح انه غير محب يعني حضراك دكتور جمال نركز بنقول ان بيت المقدس اسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين وعز اقول في كل المسلمين نعم. واولياء الامور نعم. والعلماء الكل لا يعذر من ذلك احد كله على قدر, قدر المسلمين الكنال ولذلك انا اقول ايه هي امانة في رقابهم أنا أحمل قادتنا وزعمائنا وأمانة تحريرها والوقوف لنصرة شعبها الآن شعب من الذي يقف وجه هذا المخطط المشروع الصهيوني العقدي العاوز يعلي عقيدة اليهود على قيدة الإسلام وعاوز يحكمنا بشرائع التلمود. من الذي يقف منه طلاع المساكين المحصورين في غزة نعم. وفي الضفة وعرض 48 اللي محصورين في الداخل هؤلاء الذين يدفعون عن شرف الأمة عن مقدسات عن الأمة, الأمة عن دين الأمة الفئة القليلة وإحنا مش قادرين نتكلم مش قادرين نعمل حاجة دي المشكلة الخطيرة فذكر, فذكر. اه اه اه اه ف... فانما أنت وذكر وحضرتك بتركز أيضا دكتور جمال عشان الأمور تبقى واضحة هنا نحن نخاطب بالقادة والحكام العرب بكل أدب وبكل حب بكلهم نحن معنا القرارات نحن معنا القرارات التي تثبت حقنا في فلسطين ولكن تحتاج إلى من يفعلها نعم فقط نذكرهم هنا ودي مسألة في وصالة الخارجية واضحة ومدوقع المهم أن الناس تتكلم نحن لم نسمع صوتا نعم. على المستوى الرسمي في جميع كنون بيبزل جهود لاحتواء الموقف لا يعني إصدار بيانات ليست كافية بس أين هي أين, أين هي؟ أنا عاوز أين بيان صدر عن بيت بيت المقدس ميراث الأمة المسجد الاقصى أنا سمعت الحقيقة أحد ضباط القوات المسلحة عبر إزاعة من الإزاعات الأجنبية قال اسمعوا يا بني يهود بيت المقدس خط أحمر ولو تقدمت أكثر من ذلك خطوة في هذه بداية في النهاية ضابط من الضباط الذين شاركوا في حرب أكتوبر جميل أنا جميل أظنهم بزاعة صوت العرب هي اللي جابته. جميل جميل خط أحمر لو يسمع الغرب ولازم كله كله اللي أنت تفكر لأنه مصارح يرد. مصارح الغرب في بلادنا العالم كله في أفريقيا الجعانة العريانة اللي يموتون من المرض أغنى هي سبب سراء الغرب م. سبب سراء الغرب أنا عاوز أقول إحنا, إحنا هم محتاجين لنا بس يريدون إنسان يقف في وجههم يقول كفى عبسا كفى, كفى إراق الدماء على أرض فلسطين من سنة 18 إراق الدماء في العراق وراخ زي ما قال العقيده القذافي في مره في فقال يا جماعه اتركوا بلادنا سيبوا الناس مع بعضيها وعندما مزق لا ما قال ده ده ميثاق وكده احد بنوده حفظ والسلم والامن الدوليين قال فين هو السلم والامن الدوليين فالمثاله هو ده طبعا يعني برده عيب وزمانه وعايب فينا ومال زماننا عيب سوايا يبقى اذا مره اخرى انا اذكر بان لا اقلل من قيمة الفعاليات الانكار والمظاهرات الطلاب هذه امور جميله اقول لهم يا طلابنا اولا نطالب اجنه الامن في العالم العربي والاسلامي ترك الفرصة للشباب يعبر عن نفسه عشان يحس الغرب ان احنا ام حية ام حية معا لا معا تنسى دينك اهم اخطر شيء اذا اي طالب من هؤلاء الطلاب هذه الاسم العظيم يعرض المساله بين زي السؤال الان يا دكتور جمال بعد هذه الحقائق التاريخية اللي حضرتك بتذكرها الواجبات العملية الواجبات العمليه بعد اول حاجه بعد الاتصال بعد الاتصال السلام عليكم طيب نعود دكتور جمال للواجبات العملية معذرة أول حدث أنه فيه كتير وقم معنا على الاتصال ومدخلش معنا التعريف الكامل بمدينة القدس مش المسجد الأقصى نعم مدينة القدس 1400 دونم 140, 140 ألف دونم 140 ألف دونم مك وبيان مكان التعريف الكامل بمدينة القدس وبيان مكانتها التاريخية والعقدية في الإسلام حقيقة المسجد الأقصى ومساحته الفعلية بعيدا عن تزوير الصهينة فقد عشنا سنين عددا نفهم ان المسجد الاقصى هو قبة الصخرة او المسجد الذي تعلوه القبة وتقام فيه الصلوات الخمس وكان ذلك بسبب الاله الاعلاميه الصهيونية التي قزمت المسجد وقلصته بهذا الشكل لنكتشف بعد ذلك ان المسجد الاقصى اسم لجميع المسجد وهو ما دار عليه والساحات الواسعة والجامع وقبة الصخرة والمصلى المرواني والأروقة والقباب والمصادبطب وأثبلة الماء وغيرها من المعالم وعلى أسواره المآذن والمسجد كله غير الجزء الغير مسقوف سوى بناء قبة الصخرة والمصلى الجامع الذي يعرف عند العامة بالمذج الأقصى نعم. وما تبقى فهو في منزلة ساحة المسجد حوالي 140 ألف دونم إذا مش ال... عشان يحطون المسجد الأول يعني طابق انهارت قبة الصخرة المسجد الأقصى اتفضلوا منها. لا ما ينفعش خلي نحط حت... حاجة واجب اتفق عليه العلماء والمؤرخون وعليه تكون وفيه عليه تكون مضاعفة سواب الصلاة فأي جزء مما دار عليه السور مش لازم يكون في قبة الصخرة أو داخل المسجد حاجة تانية استعمال المصطلحات والأسماء الصحيحة الشرعية والتزوير في المصطلحات والأسماء التي تقوم بها الصهيون في حق المدينة ومعاليمها التاريخية وهذا واجب يقع على عاتق الاعلاميين والاكاديميين والسياسيين ومن في, في تصحيح إحنا. المصطلحات لبيت المقدس المسجد الاقصى الفهم الصحيح لما تقوم به سلطات الكيان الصهيوني من جرائم بحق المدينه وأهلها وانها ليست مجرد طرد ساكن من بيت او تحرش بالمصلين إنما هو مخطط لسرقة المدينة بكاملها من المسلمين نعم وفرض السيادة الصهيونية عليها وإزالة ما كل ما له ارتباط وصلة بتاريخ المدينة وحقوق المسلمين وهذا واجب على كل رب أسرة وسائر المؤسسات التعليمية الرسمية والأهلية المدارس الأهلية والرسمية علموا الطلاب مقرارات كده حطوهم صور القدس هي دي 140 ألف دوناء هذه القدس مش بس قبة الصخر. المؤسسات التعليمية والعالمية لان الان احنا بنجي الامة بتتحركش ليه مش عارفة قيمة المسجد الأقصى ليه نعم. مش عارفة رسالتها ليه لان اللي عندها ثقافة شرعية ولا ثقافة تاريخية وتمكنها من فلذلك واجب علينا ان احنا نعلمها نعلم ون... هذا دور التربية والتعليم وهذه أمور عامة اعتقاد كل مسلم انه مسؤول شرعا بصفة شخصية عما يحدثه الكيان الصهيوني في المدينة وما يرتكبه من جرائم ولا حق لأحد أيا كان مقدسيا أو غير مقدسي حركة أو حزبا أو سلطة دولية أو إقليمية في أن يتفاوض أو يتنازل عن شبر منها اذ لا تفويض لأحد في أن يحول بلدا مسلما في وزن مدينة القدس إلى مدينة صهيونية الاعتقاد ان السبيل الوحيد لتحرير كافه المقدسات من دنس الصهاينه لا ياتي بالمفاوضات العبثيه التي لا تفيد الا الغاصب الصهيوني وتمكنه من الرقاب والعباد انما ياتي بالجهاد فهو وحده الكفيل بالتحرير ورد المغصوب لذا يجب تضمين كافه المناهج الدراسيه بمستوياتها المختلفه احكام الجهاد وضوابطه بمفهومه المعاصر أذين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله, الله على, على نصرهم نصر. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون وكما لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكذا بين حقيقة الصيهيين واليهود قديما ربنا قال إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لما شوفت مفاتيح الشخصية اليهودية وسنعرض لها في لقائد قادم عشان الشيء الآخر عدم التعامل مع العدو الصهيوني بأي وجه من الوجوه التعامل ومقاطعه الدول التي تشاركه وتدعمه للدول الغربيه فلا يوقل شرعا ولا عقلا ان يقوم العدو الصهيوني بذبح اطفالنا في فلسطين ونسائنا وشيوخنا ويهدم بيوتنا وبيوتنا ومدارسنا ومساجدنا فوق رؤوس الفلسطينيين وخل امه وعندنا بحر البقر وغيرها ومع ذلك يصدر له الطعام والشراب والوقود وتمتلئ المحلات التجارية للدول الإسلامية ببضائعه من ملابس واجهزة كهربائية واغذية وغي وغيرها هذا عيب خطير شيء مصيبة عظيمة العدو هذا الذي يأثر 12 ألف مسلم ومسلمة في الأرض المحتلة وارتكب المزابع واستخدم سلحة الدمار الشامل التي أزعج حتى الناس اللي معندهم اللي يدينون بغير الإسلام المجتمدة ونحن يسعى لتطبيع العلاقات معهم ويعترف السلطة بأنه صاحب فلسطين إذن دكتور جمال يعني الأمر يحتاج إلى حلقات قادمة من أجل إضاحة الحقيقة ومن أجل فتح الآلة الصهيونية اليهودية بما يفعلونه. إذن اتضح لنا مشاهدان الكرام إن هم سرقوا وزوروا وقتلوا ودبحوا وزوروا التاريخ والحق معنا ولكن يحتاج إلى من يفعله يحتاج إلى من يوكز الأمة من جديد الأمة تحتاج الآن إلى من يقف ويقول في وجههم القدس المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه لأن المسجد الأقصى هو هو الدين الإسلامي لأن المسجد الأقصى هو المسلمين مشاهدين الكرام في النهاية يعني الموضوع كبير جدا والمحاور كثيرة جدا وإن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة في إلى سلاح القادمة دقيقتين نعم. حقيقة لأن يعني ال... حتى لا يتصوروا ان احنا في المسجد الاقصى خط احمر نعم فلسطين كلها خط احمر نعم كل حبة رمل في فلسطين خط احمر نعم هذه مسألة لازم عندنا ندرك يعني لان دي كلها ميراث ميرات الأمة الإسلامية. دي الاسلامية الحاجة الاخرى اللي هو تقديم الدعم المادي اللازم للحفاظ على المقدسات عبر صندوق زي الجب صناديق الاقصى وغيرها هو مهدد بالانهيار المسجد الاقصى الان الشيء الاخر دعم صمود المرابطين اهل القدس والأخصى الذين يقفون بصدورهم العائلية وكثير لوحدهم مش معقول م. أمة تملك دبابات وطائرات جيوش في البر والبحر والجو تترك الذين يدافعون عننا وعن ديننا م. وعن إسلامنا وعن مقدساتنا دون أن, أن ندعمهم أنا مش بقول حركوا لكن على أقل في مواقف على أقل يحس العدو أن الكمش قال حرض المؤمنين عف نعم. الله ان يكون فباث الذي كفر وبعدين نعم. فتح الجرائم القز... بحق الخص على على عن طريق نعم. اليونسكو على سبيل المثال لانه اليونسكو برضه جرب كل اعمال اليهود في الارض المحتله وسنبين وسنبين و... باذن الله ذلك في حلقات قادمه باذن الله تبارك وتعالى ولكن التزامنا بالوقت لابد ان نتوقف باذن الله تبارك وتعالى احنا بنشكر شكرا جدا دكتور جمال وربنا نعم. يبارك فيك ويبارك في عمرك ويبارك في علمك يا رب نعم. اللهم امين يا رب فلسطين بقعة المباركة بل هي من أقدس البلاد وأشرفها ولها في قلوب المسلمين جميعا مكانة سامية ولا تخفى مكانة فلسطين في الكتاب والسنة على كل من له إلمام بالعلوم, بالعلوم الدينية والدراسات الإسلامية فيعرف حتما من غير شك ولا ريب أن فلسطين جزء من بلاد الإسلام وفيها المسجد الأقصى المبارك الذي شرفه الله بالتقديس وجمع فيه الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج تكريما لنبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وعليهم الصلاة والسلام إذن فما حول المسجد الأقصى من البلاد فقد بارق الله فيها وسر هذه البركة أن تلك الأرض هي مهبط الرسالات السماوية ومهد الكثيرين من الأنبياء والمرسلين وأفضلها القدس حيث المسجد الأقصى اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إن الواجب على الأمتين العربية والإسلامية مساندة هذا الشعب ودعم المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس لا تزال طائفة الأمة إلى آخر الحديث فلسطين الحبيبة تناديكم والقدس تناديكم اليوم للتأكيد بأنها عاصمة دولة فلسطين ولتطبيق العدالة في أعدل قضايا الدين ولتطبيق العدالة في أعدل قضايا الدين قضية فلسطين وقضية شعب فلسطين وحقه في العودة إلى وطنه وحق تقرير مصيره وخروج الأسر والمعتقلين وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف مشاهدين الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. مشاهدين الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا